لولا قوم لاتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموهم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 ي ت ل ط موسوعه ل ا ر ن بكم أ ح النابلسي ه ه م ي ظ ر ر ج و ك يعيدوكم م م أو في للعلوم ت ه م و ت ح ا إ الاسلاميه أبدا و ك ذ ك أ ع ر ن ي ل ع ل م و ا أ ان ل ل ه حق و أ الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 ولبسوا في كهفهم ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعا قل الله أ ع ل م بما ل ب س و ا له غيب السماوات و ا ل أ ر ض أ ب ق ر به و أ س م ع ما لهم من دونه من ولي ه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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا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 بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا ي غ ا س و ا بماء كالمهد يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات إ ن ا لا نضيع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 وادخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قال م و س و د ه إ ل ن ا ب ل أ س ي للعلوم ن ا ل ب ا ق ا ل له ص ا ح ب ه ه و م ي ح ا و ر ه كفرت ب ا ل ذ ي خلقك م ن ت ر ا ب ثم ثم من نطفة س و ت ي للعلوم ا ل ل ه ربي و ل ا أشرك ر ب م ي أحدا ولولا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 ويؤسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 هم لكم ع د وما بئس ل ل ل ا كنت متخذا ل م ض ل ي ن عبدا ويوم يقول نادوا شركاء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 قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا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 قال أ ل م أ ق ل إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا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 قلنا يا ذا القرنين اما أ ن تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم ادفع سببا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 ر ب ه أ ح د ا